Amen. Kan iezen. En wat is dat nou eigenlijk? Wat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 الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لفضيله <تصفيق> الكافرين